الهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب اولئك اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك كانتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك, أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال فَأَنفِرُوا الْعَذَابَ وَلَهُمْ يُنْظَرُونَ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ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 بين السماء والأرض لآيات لآيات ومن النَّاسِ آیات يَتَّخِذُ راسی دُونِ اللَّهِ دادا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ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 تقطعت بهم الاسباب وقال الذين تبوا لو أن انلنا كررا لو ان انلنا كررا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم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 117. وقولوا على مَا ما لا تعلمون 118. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا, قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون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 فَكُلُوا مِمَّا كُتِبَ لَكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ وَغَيْرَ باغ ولا عاد